ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا النار لهم فيها دار الخلد جزاء كانوا جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللانا من الجن والانسه نجعل نجعل هما تحت اقدمنا ليكونان من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم ألا تخافوا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 فَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ وَلَا تَمْشِ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قولا من من الله مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحا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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 بَإِن استتَكبرَروفَ الذيينَ عندَ رَبِّكَ يسَّحونَ لَ بالِالليل يسَّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهارِ لا يَسْأََم وَمِنْ آياتاتِهِ أَكَ تَرَ الْ الأْرضَخاشِه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 كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد